سلامي يلي نور القلب طريق يا عزوتي ويا دنيتي وراس مالي الله يعزك يا يبه دومي بقيك من طيب فالك يا يبطى بفالي سلامي يلي نور واس الله يعزك يا عزك يبه يا يبهومي بقيت من طيب فلك يا يوبا طاب فعلي يا بويه التلميذ تعلم مبديك علمتني وشلون نرقى المعاني يا اخذت من معنى كما المعاني حتى ارتفعت وأصبح الراس علي يا ما سهرت للمكسالي ياليك تشعل حنينك يا يبه فيه وصالي سلامي يالي نور القلب طريق يا عزوتي ويا دنيتي وراس مالي الله يعزك يا رزق يا يبردامي بقيك من طيب فلك يا يوبا طاب فعلي يا مهاجر الشمس تعب ماني كش نلقى امنياتي قبالي هزتني اللي المعزه تخاويك من طيب كل طيب عانا لي يا ابوي وقف دوك عمري وبعطيك كل العمر اخذ العمر لا تبالي هذا قليل إن عند مدات يديك انت الكثير وكل خيرك رقالي انقلتانا اغليك وشلون مغليك كل عرقين بقلبي يقول انت غالي سلامي اللي ينور القلب طريق يا عزوتي ويا دنيتي وراس مالي الله يعزك يا يبهدامي يبقيك من طيب فالك حتى في صمتي يا يبهدو ما نديك يدعيك قلبي من تمر راس طبالي العز انت شلون يا بوي مرضيك يكفيني انك عزوتي وراس مالي العز انت شلون يا بوي مرضيك يكفيني انك أزوتي وراء سمالي يا العز انت شلون ياابو يا, يا مارضيك يكفيني انك أزوتي وراء سمالي العز انت شلون ياابو يا, يا مارضيك يكفيني انك أزوتي وراء سمالي سلامي يلي ينور القلب طريق يا عزوتي ويا دنيتي وراس مالي الله يعزك يا يبه دومي يبقيك منطي بفالك يا يبطى بفالي